كونت <تصفيق> من الشيطان الرجيم بسم <تصفيق> رح الله الرحمان الرحيم седьм zan تجار بی تَتَوَسَّلُ فِي سالک احان محمد محمد قلنا لا، لا. الله،, الله. الله. اتبعت عليه ولا وليك اذهب الحمد عليه. الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Well, no. اگه هست der Hand Woo! <laughs> Uh well خیلی وما Yeah